وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السر وأخفه الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ عانر فقَالَ لَأَهْلِهِمْ كُتُوٌّ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلِيَ أَكِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجِّيَنَّكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَا بِفَتْسِ لِنَفِي أَهْلِ مَدِينٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يَأْمُوسَ وَصَقَ نَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَى فِي ذِكْرِي إذهباء إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا اللعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أي يفرط علينا أو أي يطغى قال لا تخافا إنني معكما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 وألزر من السماء ما أنفأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئن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 ما كانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم وإياكم لا تفتروا على الله كذبا فيسقطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم, يريدان أن يخرجاكم من أرضكم لسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وَأَمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْكُم فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وألقى ما في يبينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحرين ولا يفلح الساحر حيث أتام فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها رون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من تلاف، ولا في جذوع النخل، ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البجنات والذي فقرنا، فقد ما أنت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح، والله خير وأبقى. إنه من يئت ربه مجرم، فإن له جهنم، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يئت ربه مجرم، فإن له جهنم. فإِنَّ لَكُمُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْكِهِ مُؤْلِناً قَدَّمِرَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْلِ التَّجِيمِ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي, أن أسر بعبادي فاضرب لهم قريقا في البحر يبسا لا تخاف ذركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تقعوا فيه ولا تقعوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِهِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى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 أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أم أردتم, أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِيهِ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا, فقدفناها فَكَذَلِكَ أَلْقَى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 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو ووسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أتباع ما قد سبق وقد قد آتيناك من لدنا ذكرام من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم, وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا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 وخشعت الأصوات لرحمان فلا تسمع إلا همسا يومئذ اللتمفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورب يلهو قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حَمَلَ المال وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ذو المال فلا يخاف ذو المول ولا هضما وكذلك أنسنا قرآنا عربيا وصرفن فيه من الوعد وصرفن فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا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 وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمَّ يَا أَدَمَّ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَغُ فَأَكْلَى مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَطَفِيقَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه وقال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 فَنَسِيثَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ يُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي